فَلَمْ نجعل الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَمْثَادًا وخلقناكم أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نومكم سُبَابًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وابنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاتا إن يوم الفصل كان نقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفكحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثوابا إن جهنم كانت مرصاذا للطارين مآبا لابثين فيها أحقابا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 وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمستقين مفاذا حذابا وأحنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ربك والزماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يبلكون منه حطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا لا تتلمون إلا من أمن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقد إلى ربه ماذا مولاكم عذابا قريبا يوم يعبر المرء, المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراها